ولا نسارح بالأمان ما نغرجان في التمني ولا نسارح بالأمان ما اركن بتمني ولا نسار في الحماني زارني خاطر بلش شوقي وحتواني صارني خاطرا بلشو بيو و احتواني ان خليت لا دغنى ارددني الى الاغاني ان نخلط لك غنان ارددني الاغاني عطرت كل الجزائر برحيقة المرود النايمة فاقت عطرت كل الجزائر برحيقة أنا دراجت بفوق أنا دراجت بفوق bugat jin hat wannak li القلب جاي في عرضه في علاه البيوت غرقت وراه البيوت غرقت وراه وبرضه زايد في علاه البيوت غرقت وراه البيوت غرقت وراه وبرضه زايد يعلاقوم احكي للدنيا الجميلة سر سباتو سر بها احكي للدنيا بلدا بعيدا طي يا بنيا يطوي من بلدا بعيدا طي يا بنيا يطوي من بلدا بعيدا تحمي لنا لا للغمامه الروح نشيدة تحمي لك لا للغمامه الروح نشيدة وفي الدروب اللي بتودي في الدروب اللي بتودي من اثر جل العنيدة والحزن من ضي عيونك البس الفرح الجديدة الحزن من نور البس الفرح الجديدا الحزن من ضي البس الفرح الجديدا الحزن من نور البس الفرح الجديدا Nara Kibiyamara Sichimus el kon monaya, Let me sapper me sapper beghnaaya. Let me sapper min بغناية نوصل للشمس البعيدة نبقى عيدة نوصل للشمس البعيدة نبقى عيدة نزرع الحب الديوكت للنهاية